ve min ahlkarı Şadili, ﷺ sırı, ﷺ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻼﺋﻞ ﻭﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍ رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أسألك بصلاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك أن تصلي عليه وعلى ملائكتك وعلي صلاة تخرجني بها من الظلمات إلى النور وجعلني من المؤمنين فإنك من بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم اجعلني هذه الصلاة صلاة بيني وبينك ولا تجعلها معاملة لي عندك فجعلها صلاة تنتهى عن الفحشاء والمنكر. وذكرني فيما منك بالذكر الأكبر وأرنيه في نفسي وعملي. وَأَصْحِبْنِيهِ سُحْبَةَ الْكَرَامَةِ إِلَى غَايَةِ اَجَلِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللّهُ وَلَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْعَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَمِنْ أَدْعِيَةِ سَيِّدِنَا بِالْحَسَنِ الشَّابِلِي قَدْتَ صَلَّهُ سَرًّا ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ya Ghani, ya Kerim. İftah kalbi binurike, verhamni bitaatike. Vahçubuni an masiyatike, ve amnun alaya bimagfiratike. Vaghnini bi gudretike an gudreti, ve bi ilmike an ve bi iradetike an iradeti, ve bi hayatike an hayati, ve bi sıfatike an ve bi-judük an jundü ve bi-dunüük an dunüvi ve bi-qurbiük an qurbi ve bi-hubbiük an hubbi ve bi-sıdqiük an sıdqi ve bi-hifliük an hifli ve bi-nazarük an nazarı ve bi-tedbirük an tedbiri ve bi-ıxtiyarük an ıxtiarı ve bi-hâlük an hâlî ve kuveti ve bi-judük ve kârim ve ilmük an ilmi وعملي إنك على كل شيء قدير يا الله يا علم يا مريد يا قدير ربطت كل العالم بعلمك وميزته بإرادتك وصرفته بقدرتك فالشقي حقا من رأى الإحسان من غيرك مع التعامي العريضة فإن الكل في قبضتك فأحيني بصفاتك حتى أكون بغير تكوين كما كنت في علمك وميزني بإرادتك عن وصفك الحدوث إذ لا حادثة يحتث لك وحبني من نور قدرتك ما, إنبي ما يضمن به قلبي بك إبراهيم خليلك أنت إلهي بك أكون لك فأسلك بذلك سعادة لا أشقى معها بمطالعتي غيرك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا قريب يا مجيب يا معيد يا دائم أنت الذي أسمعتني لذي ذحطابك متقرب إلى إليك في كشف حجابك من حيف أنت بما أردت بي إجابتك محيطا دائما فما بقي المحاط به ما عدا إن نظرت إلى نفسي خاب نظري عم ملاحظتك وإن نظرت إليك لم يكن له قرار ما قرارك فأقلي ينزهك وقلبي يصدقك ونفسي تحمدك وروحي تحبك وسري يشهدك إلهي أن تقرب إلي من تنزيه عقلي ومن تصديق قلبي ومن هدي في نفسي ومن محبة روحي ومن شهادة سري فأعوذ بك من عجابي بالصفات إلهي قربك أشتاق إليه من حيث أنت فلا تحجبني عنه من حيث أنا لا إله إلا أنت تعوي من شئت لما شئت بما شئت إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بعث يا وارث يا جامع يا مقصد أنت الذي تجمع الخير لمن شئت كيف شئت وأنت الجامع المقصد فكل محبوب يكون لي ولا يكون لك فأصرفه عني حيث لا يثبت لي إلا ما يكون لك فأعذني بلا طائف من عندك كما عدت محمدا نبيك ورسولك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما انك على كل شيء قدير الله ان الدنيا حقيره حقير ما فيها وان الاخره كريمه كريم ما فيها انت الذي حقرت الحقير وكرمت الكريمة فأنا يكون كريما من طلب غيرك أم كيف يكون زاهد من اختار الدنيا معك فحققني بحقائق الزهد حتى أستعني أستغني بك عن طلب غيرك وبمعرفتك حتى لا أحتاج إلى طلبك إلهي كيف يصل إليك من طلبك أم كيف يفعل Yefutuk man herab min kafatul übni b rahmatika, ve la tül übni bin ikmatika, ya rahim ya mantakim. İnnek ala kül şeyi qatir. Qabha, sırani sırka, فبالسر الجامع الدالي لا تكني لا نفسي ولا إلى غيرك إنك على كل شيء قدير يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا من للفقير غير الغني من للضعيف غير القوي من للعاجز غير القادر من لل للذليل غير العزيز فعجلسني على بصاد الصدق واكسني لباس التقوى الذي هو خير وهو من آياتك واحجبني بعظمتك عن كل شيء هو لك واملأ قلبي بمحبتك حبتك لا يكون فيه متساع لغيرك إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد ولك المجد حمد لا نهاية له ولا حتى ولا يدراك له قبل ولا بعد لا أستطيع حمدك كما أنت أهله ولا يصل لسان أحد حقيقة, حقيقة حمدك ولا عقله فأحمدك كما وطيقه وألحقه إذا كنت عاجزا مما أنت وليه ومستحقه والحمد رب العالمين حمدا يستغرق الألفاظ الشارحات معناه ويسبق الحاض الطامحة أدناه لا يرد وجهه نكوس ولا يجد كنهه تخصيص ولا يجوزه بقض ولا ببسط مثال نطق ولا تخمين ولا يحصره بفعل ولا بخط شمال ولا يمين ولا يجمعه عدد يحصيه ولا يسعه أحد أبدا يحويه ولا يدعه أحد يستوي فيه إذا سبقت هواديه لحقت تواليه واشكرك على نعمك التي لا وصيها شكرا يقتضي زيادتها ويستدعي مع إني عاجز عن شكرك والقيام بواجب ذكرك لعني إن أنفذت الشكر فبالعقل الذي عطيته وإن تكلمت وباللطف الذي اتيت و ان تعبت لك فبالقوه التي امنيت فاين الشكر الذي اصفه لنفسي فان جميع ذلك هو لك و منك و ملكت هيقاضي بقلبي من دون هدايتك واظهاره بلساني دون معونتك ما كان فقدان ذلك حتى ينهض الحمل أيسر ما أسبقت من نعمك وصرفت من نعمك ولو تعبت لك مدة حياتي حتى لا أتغمن إلا في عبادتك أين كان يبلغ ذلك مما تستحقه بجلال عظمتك ولو قد طعت أني ماتت الرزق يوما لم أستطيع القيام بشيء من أمرك ولو لم تحفظني من جميع الآفات لشغلني أضعف تبيب من خلقك عن غضائق فرضك بالبل in fawazl-i juduk ve alabdumun ve ma tesrâ min alşukri, fa b ve t-stidika ve asâlukha an ve صلاة تتضاعف إلى الأبد، وتشتمل بالمزيد والمدد، وتبلغه بالرحمة والبركات، وتوده عني بالتحية والسلام، لا عشر الآلام وعاله ve selam teslimen kafiran bedavamıml kılallah ya Allah ya nur ya hayu ya mübin iftah kalbimi nürün ve anlannı min almi k ve hafzlnı bi hafz k ve simglnı min k ve fahmlı gana ve bısrlnı b min ve بِهِ مِنَ min zulimet sulhli bihi dünya ve laa kırte ma tuzil nibihi bihi la nazar ila vucak el kereem fi cennet el verdus innaka laa şeyin kadir يا الله يا حميد يا مجيد يا الله يا كريم يا بر يا رحيم يا الله يا قوي يا متين هب لي من رحمتك ما أحمدك به فأكون من المؤمنين وارزقني من لطائف العز ما أكون به قويا متينا حاملا محمولا في العالمين اوهب لي من كرمك ما أكون به برا تقيا من الصالحين يا رحيم يا لطيف ولتف بي لطفا لا يدركه وهم الواهمين يا لطيف ولتف بي لطفا لا يدركه وهم الواهمين إلهي وجدتك رحيما كيف لا أرجوك وكيف لا أجد ناصرا وأنا من لي إذا قضعتني ومن ليس لي إذا رحمتني فصلني من حيث تعلم ولا أعلم إنك على كل شيء قدير أعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك وأعوذ بك من عاجل العذاب ومن سوء الحساب حساب فإنك سريع لإيقاب وإنك الغفور الرحيم ربني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فوفر لي ما تبع لي لا إله إلا تسبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله لا ظيم لا إله إلا الله اللهم ثبت علما في قلبي ووفر لي ذنبي ووفر للمؤمنين والمؤمنات وقل الحمد الله وسلام على عباده الذين استفادوا يا من له الأمر كله أسألك الغير كله وعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سرط مستقيم سراد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تصير الأمور وأسألك مغفرة تشراح بها صدري وترفع بها فكري وتيسر بها أمري وتنزه بها فكري وتقدس بها سري وتكشف بها غري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير ya Allah, ya veli, ya nesir, ya gani, ya hamid, âudbük min dunya, la yekun fiha فيها li vajhika, ve min ameli âkiret, yekun fiha had li ve âudbük min hareket, turgri li laiqâtidâi, bi sünnet وعن بصيرة لا تؤدي إلى حقيقة معرفتك وأعطف قلبي قلبي في عذرتك وأغنني عن رعايتي برعايتك إنك على كل شيء قدير يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم إن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت وأنا وإن تردني بخير فلأراد لفضلك تصيب به من تشاء من عبادك فأنت الغفور الرحيم سبحان الملك القدير الخلاق الفعال سبحان الملك القدير الخلاق الفعال سبحان الملك القدير الخلاق الفعال سبحان الملك القدير الخلاق الفعال سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بيعزيز Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, mal Qur'an il Hakeem. Innaka la ala sraatul Mustaqim. Tanziil Azizir Rahim. Ntunzira qamam, ntzira babam. Faw magafilun. Lekedhaq al Qabul alaak. Thani la yuminun. واجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشينا فأهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بأغفرة واجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قداموا واثارهم كل شيء عصيناهم في إمام مبين Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al-Rahim. Bismillahi l-Adil. İlahe illahu Ikram. Bismillahi l-Adil. Zor ma s-mihi şeyin fil ve al şerri ma kıl ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إني أعوذ بك من شر الناس من الجن والإنس إن نزلنا في ليلة القدر ما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفجار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام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 إذا ورد عليك مزيد في الدنيا والآخرة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إذا استحسنت شيئا من أحوالك الظاهرة والباطنة وخفتا سواله فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أراد أن يسلم من أهواة الدنيا والآخرة إذا الشمس كبرت إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشجار عدلت إذا خوفك أحد من الجن والإنس حسنا الله ونعم الوكيل مالوكيل الله هو نيا بسم الله الرحمن الرحيم ويا الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقا إنسانا من علق اقرأوا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بالرب من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله السيد الفاتح الخاتم يا الله يا نور يا حق يا مبين أحي قلبي بنورك وأقمني لشهورك وعرفني الطريق إليك ربي اغفر لي وجعلني لك عبدا ذائب التمييز بأنوارك مطموس الحسن بجلالك واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي واسترني ولا تفوحني في الدنيا والآخرة وعلمني وذكرني وفهمني ورحمني وفرحني وبرعني وفرغني عن من كل شيء إلا من ذكرك وطاعة رسولك ومحبك ومحاب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم كن بنا روفا وعلينا عضوفا وخذ بيدينا إليك أخذ الكرام وقومنا إذا عبا جناب وأعنا إذا استقمنا وخذ بيدينا إذا عثرنا وكلنا حيث كنا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْنِني فِي نُصِيبَتِي وَاقْبَلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَأَلْقِ إِلَيَّ أَن أَقُولَهَا وَاغْفِرْ لِي سَيِّئَهَا وَمَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِهَا وَمَا تَمَتَّصَ بِهَا وَمَا هُوَ مَحْشُورٌ فِيهَا وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهَا وَمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فقلتها فَهَانَتْ عَلَيَّا فَلَوْاَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا كَانَتْ لِي كَانَتْ لِي وَأَصَبْتُ فِيهَا لَهَانَتْ عَلَيَّا وَلَكَانَ مَا وَجَدْتُ مِنْ بَرْدِ الرِّطَى وَالتَّسْلِيمِ يَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ دَٰلِكَ Bir insanla karşılaştığınız zaman Allahümme alqâ aleyya min zînetike ve mahabbetike Ya Allah, ya ahad, ya wahid, ya qahar Felemmâ râeynehu ve akbarnehu ve qattâneydi yehunne Ve qunna hâşe lillâhima hâzâ basherâ İn hâzâ illâ melekun kereem Elhamdülillâhillâzî minhû bedâ elhamdû ve ilâhî yaudû Ve kulli şeyin kethâlik la ilâhe Allah affi li şirki, a zlmi, ma tacini. Affi li, Mugfirli, wa affi li al mu'minin mu'minat. Sabah namazından sonra. Bismillahi rabbib Gibril, Bismillahi rabbim Kayil, Bismillahi rabbis Rafil, Muhammedin, sallallahu anhi mu'sallam. Bismillahi rabbib Raheel. بسم الله رب موسى، بسم الله رب عيسى، بسم الله رب كل شيء، وهو كل شيء مكيل، مقالت السماوات والأرض يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو كل شيء عليم. أعوذ بالذات الله، أعوذ بقدرة الله إلى آخر التعوير المقدم، Allahümme ceal meşiyeti ileyhi temadu'an lüvecikâ ve abtiğâ'an lifâzlîkâ ve rıdvânîkâ ve nusratân lakâ ve l-resûlîkâ ve zeyyînî b-zînetîhî El-fukarâî ve'l-muhâcirîn el-lezîne uhrîcûhûhûm min ve وَيَنْسُرُونَ الله وَرَسُولَهُ لَاكَ مُصَادِقُونَ خُصَّنِي بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِثَارِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ مِنَ الصُّدُورِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقْنِي شُحَّ نَفْسِي جَعَلْنِي مِنَ الْمَخْرِ مُفْلِحِينَ وَغْفِرْ الَّذِينَ sabquona biliman ve la tajan fi qulubina gullaladina manurabna yinek raufu inna bura'ain min jahr al jairin wa zul min ana mahbun li adil kab falatujarid alina b kulli اللهم إني أسلك الطاعة والحب لها وكراهة المعصية والبغض لها فازدحت في الدنيا والحفظ بأمانة الشرع لها وثقة بما في يدك والرضى بما قسمت منها وهيئنا للشكر مع الوجد والرضى مع الفقد والبدل مع الفضل راجع لنا ثواب ما يذهب عنا احبل الينا مما من انتعت ما بقي لنا وهب لنا اخلاصا ذاتيا وعملا زاكيا فعلما صافيا منورا هاديا فانك تهدي من تشاء لطرب مستقيم اللهم انا نسالك انتباحا ونظرا بك ومعرفة لك ومحبة وعملا بطاعتك وشوقا إلى لقائك وخوفا منك ورجان فيك وتوكلا عليك ورطانا بك وبرسولك وبما جاء من عندك وأسلك وسطا به تقيقا بنوره ونظرا بنظره وأشرافا على علمه إنك على كل شيء قدير e